إن ناشئة الليل هي أَشَدُّ وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا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 في العون الرسول فأخذناه وأخذوا وبيلا فكيف تتقول إن كفرتم يوما يومين يجعل الولدان شيبا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك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 قيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأفسكم من خير استغفر الله ها